يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين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 مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون واذا ما انذرت صورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم صرفوا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 فإن تولوا فكل حسب يالله لا اله الا الله علي توكلت وهو رب العرش العظيم